حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلطة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وماذ بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا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 قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 هُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاسرين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 أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 لا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.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 قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمه عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض, يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان قتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمم تواحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والبغضاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتسده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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 قُلِّي أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غير الحق وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ أَقْوَمٍ قَدْ ظَلَلُوا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ أَقْوَمٍ قَدْ ظَلَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَظَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنسل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون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 انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 عَفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ دُنْتِقَامُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ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 That is why you know that Allah knows what is in the heavens and what is in the earth, and that Allah is in every اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبلون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث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 اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم مشهادة الله ولا نكت إذا لمن الآثمين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 وإلَّا أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 انزل علينا ماء من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فَمَن يَتَفَرَّ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ اتَّخَذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْلٍ دُونِ اللَّهِ